book 2 72 72 72 تيالي تطقوندا وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء تطقوندا يجب يلزم يجب يلزم నేను తప్పనిసరిగా ఉత్తరాన్ని పోస్ట్ చేయాలి. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. నేను తప్పనిసరిగా హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించాలి. يجب أن أدفع للفندق. يجب أن أدفع للفندق. మీరు త్వరని సరిగా తెల్లబారనే లేవాలి. يجب ان تستيقظ مبكرا. يجب ان تستيقظ مبكرا. మీరు తపనిసరిగా ఎక్కువ పని చేయాలి. يجب ان تشتغل كثيرا. يجب ان تشتغل كثيرا. మీరు తపనిసరిగా సమయాని పాటించాలి. يجب ان تكون دقيقا في المواعيد يجب ان تكون دقيقا في المواعيد आयना بترول தேసుకోవాలి يجب ان يعبي التنك يجب ان يعبي التنك आयना கார்ని பாக் చేయాలి يجب ان يصلح السياره يجب ان يصلح السياره عايزنا كارنيسوبرن تشيالي يجب ان يغسل السياره يجب ان يغسل السياره عامه تپپني سرگا كونالي يجب عليها ان تتسوق يجب عليها ان تتسوق عامه تپپني سرگا اپارتمنتني سوبرن چيالي يجب عليها ان تنظف الشقه يجب عليها ان تنظف الشقه يجب عليها ان تغسل الغسيل يجب عليها ان تغسل الغسيل يجب ان اذهب فورا الى المدرسه يجب ان نذهب فورا الى المدرسه منم بنتني panic velali يجب ان نذهب فورا الى الشغل يجب ان نذهب فورا الى الشغل منم بنتني دكتور ودك velali يجب ان نذهب فورا الى الطبيب يجب ان نذهب فورا الى الطبيب manam bus kosam vechi undali yajib an tantazir al bus yajib an tantazir al bus manam train kosam vechi undali yajib an tantazir al qitar yajib an tantazir al qitar manam taxi kosam vechi undali yajib an tantazir al taxi يجب أن تنتظروا التاكسي